أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفكون مَا هَذَا الذِي كُنْتُمْ تُبَارِئُونَ أَمْ زَعَمُوا أَفَأَنْتُمْ له Təyinə ibrahimə rəşdəhum min qablun kunnavigiya وقومه ما هذه التماثيل التي أنزل أنتنا بالحفق أم أنت من اللاعبين قال من ربكم رب والله ما انا على عليكم من الشانئين وتالله كِذًا نَّأصَّنَا مَفْكُم بَعْدَ أَن تُلُو مُذْبِرِينَ أن يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا شيئ او ولا يضوقكم اوف ولما تعبدون من دوني قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم mm <laughs> وَجَعَلْنَا لَهُمْ آيَةً مَّثَلِيُّهُمْ فِي الدُّنْيَا بِأَمْرِنَا وَأُحْيِينَا الْمَائِلِينَ إِلَىٰ إِنْ وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صدق الله